قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا, ينفع لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون لا أصبح بمنا أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهم لقد أفاضت جاء مالك بعد هذا بمحادثة من عروة ومع أم المؤمنين عائشة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك نتذاكر قضية الحائض وتواف الإفاضة وتقديم النسوة يوم العيد لأن بعض الناس أو أكثر الناس كان يؤخر تواف النسوة حتى يفرغنا من إيش من مينا وينزلنا مرة واحد لأن النزول إلى طواف إلى الطواف يوم العيد والعودة فيه كلفة ولا سيما في السابق كانوا ينزلون على إيش على الإبل فقل إنسان يأخذ امرأة معه من منى وينزل بها إلى مكة وتطوف يرجع بها إلى منى فيه ثقل عليه فكان الأكثر يجلسنا النساء في منى ويرمين جمعة العقبة ويخذن من شعورهن وتبقى المرأة حتى تقضي أيام التشريق ثم تنزل إلى مكة منتهية تطوف طواف الافاضه وتبقى في مكة إلى وقت السفر فكانت أم المؤمنين تحرص وتبادر بالنسوة يوم العيد مخافة أن يأتي واحدة منهن العيد. فتذاكر أروى وهشام وغير قضية المبادرة بإرسال النسوة فقالت عائشة وهن يتذاكرن هذه القضية ماذا قالت عائشة أرجو أن ترتعوا لها أن تسترعوا أسماعكم لها ومنهجها في هذه القضية قالت عائشة ونحن نذكر ذلك نعم. فلما يقدم الناس بعض الناس يقولون لا ما في حاجه النسوة تقدم وبعض الناس يقول لا الاحسن تقدم فهي تبحث القضية عقليا ترينا كيف يجتهد المفتي كيف يبحث طالب العلم القضية من جوانبها العامه لا مجرد نص محدد بل يدخل في اعتباره عند بحث المسألة جميع جوانبها وما ستنتج عنه من تلك الجوانب تقول عائشة للذين يقولون لا حاجة ان نسبق النسوة تقول لماذا لماذا يقدم الناس النسوة نعم إن كان, ذلك لا ينفعه إن كان تقديم النسوة لا ينفع النسوة فلماذا يقدمهم؟ إذن لا يقدم الناس النسوة بطواف الإفادة يوم العيد إلا لما فيه من منفعة ما هي تلك المنفعة؟ نعم قالت ولو كان الذي يقولون لأصبح بينا أكثر من فتة آلاف امرأة قائد كلهم لقد أصابت ولو كان الذي يقولون لا تقدم النسو ولا تطوفوا بتواف الافاضه لتغتب على ذلك شيء كثير أما بنزولهن وطوافهن يوم العيد وعودتهن وجلوس النسوة في منا لو لم يكن الطواف لبقي في منا ستة آلاف امرأة حائض لم تطوف نحن نأتي إلى هذا الإحصاء ستة آلاف حائض لم تطف كم يكون عدد النصوة في الجملة كم كان عدد الحجاج في ذلك الوقت كم يوجد من الحيض في من هذا الوقت إذا نظرنا إلى حجيج هذه الأيام مليون حاج يصل حج إلى مليون ولا لا إذا كل قلنا بأن ستة آلاف فقط من الحيض في زمن عائشة، لو أخذنا طريقة الإحصاء، الحاج أو الحج رجال ونساء، فالنسوة في الجملة نقول خمسين في المئة وخمسين في المئة رجال، الحيض من الخمسين في المئة كم يكون؟ تعتبرها نسبة كم في النس والحيض من الطاهرات؟ يصعب عليك أن تحدد ذلك ولكن لو نظرنا إلى الدوة الشهرية مدة الحيض بالنسبة للشهر كم؟ خمسة وعشرين في المئة لأنها أسبوع من أربعة أسابيع ولا لا؟ ما نقول إن كل يوم العيد واحد من الأربعة نقول واحد في الشهر واحد من العشرين فإذا كانت نسبة الحيض واحد من عشرين من مجموع النسوة يبقى واحد من, من مجموع الحجاج يبقى من نسبة في المئة كم؟ خمسة و... واحد في العشرين يبقى كم في المئة؟ خمسة في المئة اذا جئنا الى خمسة في المئة من الحيض بنسبة لحصائح اذا جئنا الى المليون حاج خمسة في المئة من مليون بكم؟ خمسين الف ستة ألاف لخمسين ألف إذا المشكلة الحيض في الحج مشكلة خمسين ألف امرأة كيف نحلها نحبس خمسين ألف امرأة حتى تطرحها حبسة نهي انظروا يا إخوان هذا الموقف لو وقف إنسان متخصص في الرياضيات والحساب أو في علم الإحصاء واستخرج لنا إحصائية منضبطه لهان علينا الأمر ووجب علينا أن ننظر في القضية نظرة عملية أكثر منها مجرد أمر نظري فهذه أم المؤمنين في ذلك الوقت تقدم لنا إحصائية على عدد الحجاج في وقتها ونحن بالتالي بالقياس أو بالمقارنة نستطيع أن نخرج ايضا بإحصائية يمكن أن تكون في هذا الوقت إذا وجدنا عندنا خمسين ألف امرأة حائب في الحجاج هذا يوم, عرف. أي يوم العيد إذا ماذا نفعل بالخمسين ألف ها؟ أو نعمل بكل ما استطعنا نقدمهن بالطوافي يوم العيد حتى لو نزلت مبكرة من المزدلفة بعد منتصف الليل وتخشى على نفسها الحين، نقول اذهبي وإلى مكة فطوفي ثم ارجعي إلى منى لأن هناك من يقول جزء الطواف بعد منتصف الليل، إذن كل ذلك ملافاتا لوقف هذا الموقف الحرج. نزلت طافت يباع عليها مهل، تطع... تأخذ دواء يمكن ما في مانع. المهم وجب على الناس أن يدرسوا هذه القضية دراسه حل عملي لهذه المشكلة لخمسين ألف امرأة تدخل في هذا النطاق.